مطيعين مقنيين رؤوس لا يعتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبر روس. أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ ذَوَانِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَتَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والثماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مطرمين في الأطفاد ترابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كتبت إن الله تريع الحساب هذا بلغ للناس وليوتر به وليعلمو أنما هو إله واحد وليعلمو هو إله واحد وليتذكر أُولُو الألباب.